اثنان. استمع إلى الكلمات التالية وأعدها، ثم لاحظ لام التعريف وأثره في الكلمة. ثناء، الثنائي. سبورة، السبورة. ضفدع، الضفدع. طاولة. الطاولة طبيبة الطبيبة لوحة اللوحة تلميذة التلميذة طالبة الطالبة تين التين دولابا الدولابة